هل يجوز أن يصلي الإمام قاعدا ويصلي المأمومون وقوفا وفي هذه الحالة لا يتحقق اتباع المأموم للإمام فهل تصح صلاتهم أروا البخاري ومسلم عن عائسة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من إصابة فذهب بعض الصحابة لعيادته ولما حضر في الصلاة صلى بهم قاعدا وهم واقفون فلما انتهى من الصلاة بين لهم أن الإمام إذا صلى قاعدا قاعدوا وإذا صلى قائما صلوا قياما وبين العلة في ذلك في رواية لمسلم وغيره أن صلاتهم قياما وهو قاعد يشبه فعل أهل فارس بعظمائها وقد نهى عن الوقوف لأي شخص تعظيما له وهو جالس وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة في نفسه وهو مريض خرج إلى الصلاة بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهذا آخر الأمرين للرسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء هذه النصوص اختلف الفقهاء في صلاة القائم خلف القاعد فقال بعضهم بالجواز بناء على الحديث الأخير وقال بعضهم بالمنع فيجب عليه القعود بناء على الحديث الأول واحاديث أخرى وقال بعضهم إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا جلسوا وإن ابتداها واقفا وقفوا فإن طرأ عليه عذر بعد ذلك فجلس صلوهم قياما والنقاش بين أصحاب الآراء في هذه المسألة طويل جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكيه قالوا لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ولو كانت الصلاة نفلا إلا إذا جلس الماموم اختيارا في النف فتصح صلاته خلف الجالس فيه وأن الحنفية قالوا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا وأن الشافعية قالوا تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجز عن القيام والقعود ولو كان الصلاتهما بالإيحاء وأن الحنابلة قالوا لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام إلا إذا كان العادز عن القيام إماماً راتبا وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها وما دام الأمر فيه خلاف فيجوز الأخذ بأي رأي دون تعصب كما هو الشأن في الأمور الخلافية والله أعلم